فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثنتهم فشد الوثاق فإما فإما بَعْدُ بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أوزارها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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصره ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم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 فيها أنهارٌ من ماء غير آسِن وأنهارٌ وأنهارٌ من لبن لم يتغيَّض منه وأنهارٌ من خمر اللذة للشَّاربين وأنهارٌ وأنهارٌ من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ يَرْبُهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَالسُّقْمِ حَمِيمًا كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَالسُّقْمِ حَمِيمًا فَقُطِعَ أَمْعَاءُ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 فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولا لهم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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلعب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم, سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُو مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ولو نشاء لأرناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل وأخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحِيكُمْ تَدْخُلُ وَيُخْرِجُ أضْوَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَأَؤُلَاءِ تَدْعُونَنِ لَتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ فَمَنْ فمنكم يَدْخُلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَن نَّفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون ثم لا يكون أمثالكم